أرآه استغنا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجَاءَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَر بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كلا إن لم ينتهي نصف عم بالناسية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تقع واسجد وقترب